لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالب خلقه من التراب سبحان من خضعت لعظمته العقاب وذلت لجبروته الصعاب ولالت لقدرته الشهائد الصلاب وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا اللهم اهدنا في من هديت وآثنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما وقنا وقناة رحمتك عنا شر ما مضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذر مواليك ولا يغز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك اللهم لك الحمد على ما قضيك ولك الشكر على ما أعطيك نستغفرك الله من جميع الثنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسأل وقال والعبات رحمتك وعزاهم منفرتك والعزيمة على الرجل والغنيمة من كل بل والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والنجاة من النار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 شبابنا واهد نساءنا اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات رطيات أرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفرهن من التبرج والسفور وموكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور والفجور لا وقوة لها تبقي لنا ضعفا إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولا تأمرنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وانتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا تحكم وترضى وخذ بناصيته للبهل والتقوى اللهم قرب إليهم بطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير اللهم صرف على المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواة اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واقسلهم في الماء والثلت والبرد ونقيم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفواً وصفاً وغفرانا يا خير الراهنين ويا أرحم الراهنين اللهم اغفر لنا إن اعصرنا إلى ذا صاروا إليه تحت الجناد والدراب وحدنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادنا tha uh -huh. نسنا بقولك الثابت اللهم ثبتنا بقولك الثابت انك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذناا ان نسيناا اوخطأنا ربنا لا تؤاخذناا ان نسيناا اوخطأنا ربنا ولم ننقص وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقناعنا